فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ لا فشيمان أخوائي ايا توبريا و بنوشاونيا لقيمات دا كتبيني بكبركم فاي غردت خاصه به و لايك يبدل الله سياتي حسنات حسنات بكربوشه دغوريتو بحسناتو شاكي إن شاء الله امر جاريشي ابو بأهل با اهلي سنا دلين ابدو لطيفي بتعبتي اوانك توان خاصه به اوانكسيشينا هاولن براكم من شاي استي اوانيم که کس نسبتی خوب با لایمن بجارت او من چیم بره؟ هیچ نیم با خواهیش کم لایوا. ها همونیم ما ماست. ها کم نصیحتی خالق دکم به جبریت و آنها. کمالش دزانم کمالش تجنازانم. علم تو ذکبه جهلی شم هیچ. طاعت و من هیچ منش عبد کم توانم هیچ. من هیچ نیمه و هیچ کسی چیش نسبتی خوب با من نده بره. خ اما رازینی خالق بلند شافعی و حنفی جاتش مەڵین خڵک شوێن سنتکە لە سەر س نتی پێغمبەربیین ع عليهلی سڵ سن دەستب قرآان سنەوەەوە بگرین. ئەما کەسانێک کەواتان پێ من بەخەکم وت خەڵکیە، ئێوە بەقصی يا اشتهكم باسكير كبيچواني قران وبچواني حديث بو سكي من هلدن زبلدانوا زانيان فرمو يان من بدوار دادا من درو حسين من هلدن زبلدانوا كبيچواني قران و حديث بو سيمن چي براكا بخلق دلين شوين قران و حديث كون ايلا قال اوج داخلك هر او بهدان بكاد بالا اخواب ترسن حسابي ان بو ما كن جويان بي مدن ونش ميوت كست عصوب هب نبو من نبو هيچ كسيك تعصب من بوحقي إن شاء الله تعالى بلا رزقيرتن وخشويستي هيا يعني براي مسلماني خود خوش بيه أو بشك لإيمان الحب في الله والبغض في الله من مسلمانكم خوش بيه مع مصطفاكم خوش كغيبتي ذكري دفاعي ليبكم كبوهتاني بوذكري دفاعي ليبكم ردي أو كسانبدم وما والله لسري أجرب هذاشتم هيا هركسيبلك هكذا تتعصب تيا شو أن تعصبهم هيا. يعني أقول بيرجائي من برائكم بدن برشقوا تشقوا وشيني بكن دبى أوبكم ها كنا بمن تعصب به باله قرم برشقوا يبدن إيه برشقوا يبدن وبرغيبته به تاني بدنا الفرق يشيا به أو حاشا بعقلاني كيسته أو مدلعين تعصب دفاع لفلان كس. علي من, من عن عرض أخي دفاع كردن لعرض وكرامتي براي خود واجب لسالد برا خواج ورد دفاع لذاك لمن لتو لهارم مسلمانك كدبيني بنا حق باسي ذكريتو غيبتي ذكريتو بوتاني بو ذكريت كتو دفاعنا كيفناه بارد بببراكناه بارد بدفاع كبه حق ببيغ غلو ببيغ زيد ربي ببيغ تجاوز كردن أويك حق الله حقه وش كان حقه لنا حقه تواب أما بين سارد ما بكنه وكاكي وعبد اللطيفين إيوه نازان مدخلين إيوه نازانم فوهابين ايوا تشين اما انا هم درو درسو بوثاني دجمناني توحيد سنه ابراكانم يا تعصب ثاني دياني ايما هو مال يبقى دمان داخل دفاع لحق نكين ودفاع على حق نكين بكيف اخواني جوان درو درسو بوثانو تشا شكر يبقى كان امر دمان داخل بو وريابه هر قصاب كاين دالين تعصبته هر قصاب كاين دالين درويشي هر قصاب كاين دالين هو توتشي ايوا ام خوندا ساويل كاين ما خلاتينا ايوا كسالجي حاقد وكسالشي ااا لانه بمنها ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من ان يكون هناك من يمكن من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان بحاضر، هناك من يمكن ان يكون هناك اغر بخودي او كسي بفروشيت وكلي كريه امر ريبا صدل صدري بها اوياك ايك بكسي تشتريد بفروشيت امر الربا درتو بيدو تبيع التورق <تصفيق> لاجل الورق لاجل المال اگر نيكا ببيشه نيكا بمهنه وكسبت هر او جاريه قرضك الى سربتو او كاريكربو او قرضك بداتو دروست اما بك اتبي شيخي هر دچ دکره به قرض او د به نقدی د فروشه به قرض دین او به نقدی فروشه پاري زور کو د گاته او جلي د برو ټولي خلق ببرته ما حرامه كبوبه مهنا خاون معرز كان خاون سياره كان خاون كلو پلكان كسيك تام بيني لو جورا كايشي او جورا كرين فروشني پي ما فروشن تو حرامه حرامه اما اوثمان كسيك ولات شي قرض چاتو تسرو فقيرن يتيمات او د کا اما حلاله واسايه ان شاء الله هاي بنجي دومي جمعه لمسجوده بدعايه بنجي دومي جمعه براجانيه يك بنكه لسردم ك عمر فدا يك بنكه لسردمي علي الصلاه والسلام لسردمي ابو بكر يك بنكه لسردمي عمر يش يك بنكه لسردمي عثمان يش يك بنكه هذول لمسجود دواي ما وياك او جابثمان بانجي شي 3 زياد كرت لدره ومسجود لا زورا لناو شاعر مدينه نجلناو مزجود وما ويك بيشكاتين ويش مع ويك بيشكاتين ويش بويه أويك أستا لناو مزجود كان ده ذكرية دوبانك هيجي شيء لخلفاء والصحابنة يكدوا هيجي شيء لخلفاء والصحابنة يكدوا بيأمر يخو عليه الصلاه السلام لما لو كدردش دهات سر من برودي السلام عليكم ورحمة الله او كاتب باند هل او بانج أبوه أي وخير الْهَدِيَ هَدِيُ محمد عليه الصلاة والسلام خيرترين هدايته الرنمائي او ايكا في غمري على اخوال السريبو عليه الصلاة والسلام بو اي مجلسة او اداروين ان شاء الله فرميه زمانتشي شيء اي منابين بكافر كون قومان بفارزين زمانتشي اي بلايام مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك خواجا ثبات من بديته خوشت استقامة تتبع قل امنت بالله ثم استقم استقامة تتبع لسر تقوى ولسر دين اخوة او بإذن اخوة نابي بكافر الرقاك جلادي او فناب اخوى قوري انسان بلو كفر وحضير دروات دعابك لباشانيش طاعة اخوابك والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله <تصفيق> لفضيله